هل كانت الغنور بباعة؟ هل كانت الغنور لا تنسواه بها عدلا إننا اليوم سمينا الأشياء بولي باسمانها سمينا القدور وسمينا وسمينا الغزوة مخشوشة. وسمينا الغزاء والدسطة غزاء روحية. وسمينا الفجلات والاحضان والزنة. سميناه فنة. فنة. اذا ليس واحدا يخبر امراضا في الشارع كنت على قدره. وذهب الى بيت سعد. وجلس في نفس المكان. وقيد لديه وقلبيه بنفسه. وعاد سعد بعد المعركة. ودخل بيته. ونزا بزوجة سعد تخص على سعد ما يقول لها اهو, أهو. فهذا هو. فهذا الذي رأيه العلم يقفل. قالوا هو اهو, أهو. نبه الغش وكأنهم يقولون له ألا تعلم ان الغش حرام؟ ألا تعلم عدد رسول الله من غشى فليس منه؟ هل لماذا There we go. أعطيت ولا ولا راهبا إلا ولا مظلوما إلا مصلوب ولا قابلا إلا فارغة اللهم لا تدع لنا ضالا إلا فارغة اللهم لا تدع اللهم عليك من يعود ومن عوض